امهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولذنهم وإنهم لا يقولون من كرم من القول وزورا وإن الله لعفو غفور والذين يظهرون من النساء